يقول وإلى أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودة في النسب لا في الدين وتقدم ذكره في سورة الأعراف قال يا قوم الله وحدوه ما لكم من إله غيره قرأ أبو جعفر الكسائي غيره بخفض الراء حيث وقع إذا كانت قبل إله من من إله التي تخفض والباقون بالرفع إن أنتم إلا مفترون باتخاذ الاوثان شركاء يا قوم لا أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة أجر جعلا إن اجري ثوابي إلا على الذي فطرني خلقني افلا تعقلون قرأ نافع وابو جعفر والبزي عن ابن كثير فطرني بفتح, فطرني بفتح الياء والباقون بإسكانها ولما حبس القطر عن قوم هود ثلاث سنين وعقمت أرحم نسائهم فلم يلدنا قال لهم هود ويا قوم استغفروا ربكم من الذنوب السالفة وآمنوا ثم توبوا إليه من عبادة العجل وغيره يرسل السماء عليكم مدرارا متتابعا ويزدكم قوة في العدد والمال والبدن إلى قوتكم الموجودة ولا تتولوا مجرمين لا تدبروا مشركين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة دليل على قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي بقولك وما نحن لك بمؤمنين بمصدقين إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني لست تتعاطى ما تتعاطى من مخالفتنا وسب آلهتنا إلا لأن بعض آلهتنا اعتراك أي أصابك بسوء أي بخبل وجنون لسبك اياها فثم استخفافا بهم وبآلهتهم قال إني أشر الله ذلك هذا من قولي فثم استخف نظم التصل بما بعده فثم استخفافا بهم وبآلهتهم قال إني أشر الله على نفسي قر نافع أبو جعفر إني بفتح الياء والباقون بإسكانها وأشهد أنتم أيضا على أنني بريء مما تشكون من دونه عن الآلهة الآلهة تفسير مما تشركون ما تشركون من دونه. هو ظاهر إنه كتبها متصلة يعني أصلا في الأصل ما فيش فصل الآيات بهذه الطريقة. مما تشركون من دونه يعني الآلهة هذا تفسير ما تشركون من دونه. فكيدوني احتالوا في أمري أنتم ومن أنتم وهم جميعا ثم لا تنظرون ثم لا تنظروني. قال لا تمهلوني قال يعقوب تنظروني بإذبات الياء بعد النون والباقونة بحذفها إني توكلت على الله ربي وربكم اعتمدت عليه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي مالكها وقادر عليها والناصيه شعر مقدم الرأس وخصص بالذكر لأن العرب كانت تجز بناصية الأسير الممنون عليه لتكون تلك علامة أنه قدر عليه وقبض على ناصيته هذه تجز لا تجر وهذا مشهور في فعله كانت تجز بناصية الأسير لتكون علامة على أنه قدر عليه وقبض على ناصيته والدابة جميع الحيوان وخص بالذكر إذ هو صنف المخاطبين والمتكلم إن ربي على الصراط المستقيم أي إن أفعال الله عز وجل هي في غاية الإحكام وقوله الصدق ووعده الحق فجاءت الاستقامة في كل ما ينضاف إليه سبحانه فإن تولوا أي تتولوا يعني تعرضوا عما دعوتكم إليه قرأ البزيو عن ابن كثير فإن تولوا بتجديد التاء فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم المعنى ما علي كبير هم منكم إن توليتم فقد بريأت ساحتي بالتبليغ وأنتم أصحاب الذنب في الإعراض عن الإيمان ويستخرف ربي قوما غيركم أطوع منكم يوحدونه ولا تضرونه شيئا باشراككم إن ربي على كل شيء حفيظ على بمعنى اللام أي لكل شيء حفيظ فهو يحفظني ويجازيكم ولما جاء أمرنا عذابنا وهو السموم كانت تدخل أروف الكفار وتخرج من أدبارهم فتقطع أعضائهم. نجينا هودا والذين آمنوا معه من العذاب وكانوا أربعة آلاف برحمه بنعمة منا ونجيناهم في الآخرة من عذاب غريض شديد. المعنى نجوا من عذاب من عذابات الدنيا والآخرة بسبب إيمانهم. وتلك عاد إشارة إلى قبورهم وآثارهم جحدوا بآيات ربهم كفروا بها وعصوا رسله يعني هودا ذكر بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا واحدا كان كمن كذب جميع الرسل واتبعوا يعني السفلة أمر كل جبال عنيد معاند أي معارض بالخلاف وهم رؤساؤهم ومقدموهم وأتبعوا أردفوا في هذه الدنيا لعنة تلحقهم واللعنة الإبعاد والطرد عن الرحمة ويوم القيامة أيضا ألا إن عادا كفروا ربهم جحدوا نعمته ألا بعد لعاد من رحمة الله تعالى قوم هود عصوا بيان لعاد ليتميزوا عن عاد الثانية وهي عاد إيرم وإلى ثمود أي وأرسلنا إلى ثمود وتقدم تفسيره في سورة الأعراف أخاهم في النسب صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم افتدأ خلقكم من آدم وآدم من الأرض كالآية هو أنشأكم من الأرض يقول أنشأكم من الأرض بافتداء خلق آدم من الأرض وأنتم من آدم واستعمركم فيها أي خلقكم لعمارتها وقيل أطال أعماركم قيل كانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاثمائة سنة فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب من المؤمنين مجيب لدعائهم قالوا يعني ثموت يا صالح قد كنت فينا مرجوا للسيادة في ديننا قبل هذا القول أتنهانا استفهام معناه الإنكار أن أي عن أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الآلهة وإننا لفي شك مما تدعون إليه من التوحيد مريب موقع في الريبة وهي قلق النفس وانتفاء الطمأنينة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بيان وبصيره من ربي واتاني منه رحمة نبوة فما ينصرني من الله أن يمنعني من عذابه ان عصيته فما تزيدونني بقولكم هذا غير تخسير أي غير بصرة في خسارتكم ويا قوم هذه غير بصرة يعني مزيد بصر وعلم بذلك يعني يتأقن بهذا ويا قوم هذا هذه العبارة يعني واردة في كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير غير التخصير قال غير بصارة في خسارة ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية قال نصب على الحال والقطع في كلمة آية وذلك أن قومه طلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة وأشر إلى صخرة فدعا صالح فخرجت منها ناقة وولدت في الحال ولدا مثلها فهذه معنى قوله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله من العشب فليس عليكم مؤنتها ولا تمسوها قال جزم بالنهي بسوء بعقر فيأخذكم جواب النهي فمنصوب بعد الفاء عذاب قريب من عقرها وهو ثلاثة أيام. فعقروها فقال لهم صالح تمتعوا في داركم عيشوا في دياركم ثلاثة أيام ثم تهلكون. ذلك وعد غير مكذوب فيه. تقدم ذكر القصص في الأعراف. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه بنعمة منه ومن قال عطف على نجينا أي ونجيناهم من خزي يوم أي عذابهم في الدنيا قرى نافع وابو جعفر الكسائي يوم إذ بفتح الميم والباقون بكسرها على يوم إذ على إضافة يوم إلى اذ طبعا هو في الحالين هي يوم مضافة إلى إذ وخذي مضافة إلى يوم على قراءة ومن خزي يوم إذ ومن خزي يوم إذ ولكن طبعا الكلام فيه تكون إضافة ل... الإضافة تكون لظرف يكون هذا من باب التوسع المقصود إن هو على إضافة يوم إلى إذ يعني التعليل بهذه بهذه الطريقة تعليل يعني وكأن فيه شيء من النقص يعني والله أعلم قال أبو عمر يضغم الياء في الياء خذ يوم الياءين إن ربك هو القوي العزيز القادر على كل شيء وأخذ الذين ظلموا كفروا الصيحة في اليوم الرابع وذلك أن جبريل عليه السلام صاح صيحة واحدة فهلك فأصبحوا في ديارهم جاثمين تقدم تفسيره في سورة الأعراف كأن لم يغنوا فيها يقيموا في ديارهم ألا إن ثمود كفروا ربهم قرأ حمزة ويعقوب وحفصا عاصم ثمود غير منون والباقون بالتنوين ألا بعدا لثمود قرأ الكسائي لثمود بالخفض والتنوين والباقون بنص الدال فمن أجاز الصرف نون لأنه اسم مذكر ومن لم يجيزه جعله اسما للقبيلة كن على مؤنث قد جاءت رسلنا هم جبريل ومن معه من الملائك إبراهيم بالبشرة، بالبشارة بإسحاق ويعقوب وبإهلاك قوم له. قالوا سلاما نصب على المصدر والعامل فيه مضمر من لفظي كأنه قال أسلم سلاماً. قال إبراهيم سلام مبتداً وخبر أي سلام عليكم. وقرأ حمزة والكسائي سلم بكسر السين بلا ألف وسكون اللام بمعنى السلام كما يقال حل وحلال. فما لبث أن جاء، أي فما أبطأ بمجيئه بعجل حنيذ مشوي بالحجارة المحمى في حفيرة وكان سمينا يسيل دسما فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى العجل قرأ أبو عمر رأى بإمالة الهمزة فقط وقرأ حمزة والكسائي وخلف ابن ذكوان عن ابن عامر بإمالة الرأي تبعا للهمزة واختلف عن هشام أبي بكر نكرهم وأوجس أضمر منهم خيفة خوفا ظهر أثره عليه وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير وإنما جاء لشر. قالوا لا تقف يا إبراهيم إن ملاك الله أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته سارة بنت هاران ابن ناحور وهي ابنة عم إبراهيم قائمة خلف الستر تسمع كلامهم فضحكت أي تبسمت سرورا بزوال الخيفة. وهو قول الجمهور قيل ضحكت أي حاضط قال ابن عطية وهو ضعيف قليل التمكن فبشرناها بإسحاق من وراء أي بعد إسحاق يعقوب فبشرت أنها تعيش حتى ترى ولد ولدها قرى ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم يعقوب بنصب الباء عطفا على إسحاق والباقون بالرفع على أنه مبتدا خبره الظرف أي ويعقوب مولود من بعده يعقوب من وراء إسحاق يعني قال واختلاف القراء في الهمزتين من قوله وراء إسحاق كاختلافهم فيهما من قول هؤلاء إن كنتم في سورة البقرة قالت يا ويلة أي عجبا وتقال هذه اللفظة عند ورود أمر عظيم آآلي دو أنا عجوز وهذا يقول وكانت ابنة تسعين سنة وقيل غير ذلك واختلاف القراء في قوله أآلدك اختلافهم في قوله أأنذرتهم في سورة البقرة بعلي طبعا كلمة وهذا لعلها كلمة وهذا من الآية لعلها ليست في هذه الفقر الفقرة التي بعدها ألد وأنا عجوز وكانت سبنة تسعين سنة ثم يقول وهذا بعلي بعل المرأة زوجها شيخة قال نصب حال وكان سن إبراهيم مائة وعشين سنة وقيل غير ذلك فأنكر ذلك عادة وقالت إن هذا أي وجود الولد من كبيرين لشيء عجيب واستعجاب من حيث العادة دون القدرة وكان بين البشارة والولادة سنة قالوا أي الملائكة منكرين أتعجبين من أمر الله بإيجاد الولد من كبيرين؟ رحمة الله قال نبوته ورحمة رسمت بالتائي في سبعة مواضع وقف عليها بالهاء ابن كثير وابو عمرو ويعقوب والكسائي. وبركاته قال الأسباط من بني إسرائيل لأن أكثر الأنبياء منهم وكل الأسباط من ولد إبراهيم وقيل المعنى حقيقة الرحمة والبركة حالتان عن قول الذكر أولا كأن فيه تعيين الرحمة بكذا والبركة بكذا عليكم أهل البيت قال نصب النداء أي بيت إبراهيم وفي دليل أن زوجة الرجل من أهل بيته لأنها خطبت به. فيقوى القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن من أهل بيته الذين أذهب الله عنه الرجز. بخلاف ما تذهب إليه الشيعة من قولهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة. فيدفعون الزوجات بغض في عائشة رضي الله عنها. ثم الآية الآية في الآية في سورة الأحزاب كانت في سياق الكلام في أمهات المؤمنين. وإن كانت تعم أمهات المؤمنين وغيرهم من أهل من البيت ولكن المقصد أن أول من نزلت فيهم الآيات في سياق الآية ظاهر أنها في أمهات المؤمنين إنه حميد قال محمود في أفعاله مجيد كثير الرفعة والشرف فلما ذاب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءته البشرة بإسحاق ويعقوب يجادلنا فيه إضمار أي أخذ يجادلنا ومعناه يجادل رسلنا في قوم لوط في إهلاكهم ومجدلته إياهم أن قال لهم أتهلكون قوما فيهم خمسون مؤمنا قالوا لا قال أربعون قالوا لا فما زال ينقص حتى قال واحد قالوا لا قال إن فيها لوطة قالوا نحن أعلم بمن فيها لنجي أنه أهله إلا إن امرأته قول تعالى إن إبراهيم الحليم يقول غير عجول أواه كثير التأوه من الذنوب منيب تائب وكان في قرى لوط أربعمائة ألف فقالت الرسل عند ذلك يا إبراهيم اعرض عن هذا الجدال إنه قد جاء أمر ربك بإهلاكهم وإنهم آتيهم نازل بهم عذاب غير مردود عنهم ولما جاءت رسلنا يعني هؤلاء الملائكة لوطا على صورة غلمان مرد حسان الوجوه سيئ بهم أي حزن لوط بمجيئهم فرأى نافع وابن عامر والكسائي ورويس عن يعقوب سيئة وسيئة بإشمام السين الضم حيث وقع وضاق بهم ذرع نقول وضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع وهو كناية عن شدة الانقباض المعنى اغتم غما شديدا قشة من قومه ان يقصدوهم بالفحشة لما رأى جمالهم سيحتاج إلى المدافعة عنهم وقال هذا يوم عصيب شديد الإشمام في و وسيئة كالإشمامي في قيل لواء لأن أصلها, لإن أصلها البناء لما لم يسمى فاعله قال رويا أنهم جاءوا منزل لوط سرا ولم يعلم بهم إلا أهل بيت لوط تخرجت امراته فأخبرت قومها وقالت إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوه قط وجاءه قومه يهرعون إليه يسرعون وقيل يستحثون ومن قبل أي ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون السيئات اتيان الذكور في أدبارهم قال لهم لوط حين قصد أضيافه يا قوم هؤلاء بلاتهن أطهر لكم أي بالنكاح أحلوا وقى أضيافه ببناته وكان في ذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر جائزا كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه من أبي العاص بن وائل وعثبة ابن أبي لها قبل الوحي وهما كافران فاتقوا الله بترك الفواحش ولا تخزوني تفضحوني في ضيفي بفعلكم الخبيث لأن العارة يلزمني بذلك قرأ أبو عمر أبو جعفر تخزوني بإثبات الياء حالة الوصل ويعقوب بإثباتي أوصا وقفا وقرأ الكفيون وابن عمر ويعقوب ضيفي بإسكان الياء والباقون بفتحها, بفتحها أليس منكم رجل رشيد صالح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق أي حاجة فلا ننكحهن وإنك تعلم ما نريد من إتيان الذكور قال لهم لوط عند ذلك لو أن لي بكم قوة أنصارا وأعوانا أو آوي أنضموا إلى ركم شديد عشيرة منيعة وجوابوا لو محذوف أي لقاتلتكم وحلق بينكم وبينهم وكان لوط قد أغلق عليه وعلى أضيافه بابه وهو يناشدهم من وراء الباب وهم يعالجون في تسوير الجدار فلما رأت الملائكة ما يلقى لوط منهم قالوا يا لوط إنا رسل ربك يصل إليك بسوء وإن ركنك لشديد فخل بيننا وبينهم ففتح الباب فصفق جبريل وجوههم بجناحه فاعمى ابصارهم تذاب يتهددون لوطا يقولون مكانك حتى نصبح فأسري يا لوط بأهلك بابنتك وامرأتك يعني لا بابنتيك وقول امرأتك هذا معنى في التسير على الكلام في نصب إلا امرأتك وإلا امرأتك الذي يأتي في القراءة في القراءة النصب أو الرفع فأسري يا لوط بأهلك يعني هل أسرى لوط بامرأته هذا على ما يقال في قراءة ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وإلا امرأتك أقول فأسري يلوط بأهلك بابنتك وامرأتك قرأ نفع بن كثير وأبو جعفر فأسري بوسط الألف من سرى والباقون بقطعها من أسرة ومعنى واحد هو سير الليل بقطع من الليل قال بطائفة منه قيل إنه السحر الأول ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قرأ ابن كثير وابو عمر امرأتك برفع التاء على الاستئناف من الالتفات أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت فتهلك وكان لوط قد أخرجها معه ونهى من تبعه ممن اسرى بهم أن يلتفت سوى زوجته فإنها لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت واقوما فأدركها حجر فقتلها وقرأ الباقون بنصب التاء على الاستثناء من الإسراء أي فأسري بأهلك إلا امرأتك فلا تسري بها وخلفها مع قومها فإن هواها إليهم قال القرطبي وهي القراءة البينة الواضحة المعنى إنه مصيبها ما أصابه من العذاب فقال لهم لوط متى موعد هلاكهم فقالت الملائكة إن موعدهم الصبح قال لوط أريد أسرع من ذلك فقالوا أليس الصبح بقريب فخرج لوط الله له الأرض في وقته حتى نجا ووصل إلى ابراهيم عليهما السلام فلما جاء أمرنا عذابنا جعلنا عاليها سافلها وذلك أن جبريل عليه السلام حمل مدائنهم الخمس وهي سدوم وهي القرية العظمى وعمورة وأدم واصبوئين ولوشع بمن في على جناحه وكانوا أربعمائة ألف ورفعها حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الذئب. فلم يقفأ لهم إناء ولم ينتبه نائم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وامطرنا عليها أي على شذاذ القرى وهم لم يكن فيها حجارة من سجيل وانا ما يذكره في تفسيرها أنه لم يجتمع العذابان على قرى قوم لوط لكن هذا عذاب ليه جعلنا عليها سافلها ومن كان خارج القرى من الشذاذ لهم عذاب الحجارة من سجيل قال سجيل وسجين الصلب من الحجارة والطين منضوض متتابع يتبع بعضها بعضا مسومة قال نعت الحجارة طبعا قولي في قول سجيل هذا واضح فبسجين سجيل هذه كما في سورة الفيل سجين هذه بالنون كما في سورة المطففين هذا وجه في تفسير سجين التي في سورة المطففين إن هي نون كلام يعني سجيل بمعنى سجين مسومة قال نعت الحجارة أي معلمة عليها أمثال الجبال لا, ال... لا تشبه حجارة الدنيا عند ربك في خزائنه وما هي يعني تلك الحجارة من الظالمين أي مشرك مكة ببعيد أي بمكان بعيد وإلى مدين أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مالك من إله غيره وكان قوم شعيب يتصفون مع شركهم فقال ولا تنقصوا المكيال والميزان أي لا تبخصوا إني أراكم بخير ساعة وخصم فلا حاجة لكم إلى التصيف وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يحيط بكم فيهلككم والمراد يوم القيامة قرأ الكفيون وابن عامر ويعقوم إني, إني أراكم إني أخاف بإسكان الياهي وفقهم الكسائي في إني أراكم ويا قوم أوفوا أتموا المكيال والميزان بالقسط بالعدل ولا تبخسوا لا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تسعوا في فساد بقية الله أي ما ابقاه الله لكم من الحلال وقف ابن كثير وأبو عمر والكسائي ويعقوب على بقيه بالهاء والباقي الجمهور على الوقوف عليها بالتاء موافقة للرسم خير لكم من التطفيف إن كنتم مؤمنين لأنه لا ينتفع بالثوار إلا مؤمن وما أنا عليكم بحفيظ أحفظكم من القبائح إن علي إلا البلاغ وكان شعيب صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة قالوا له سخرية واستهزاء يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من البخص والتطفيف إنك لا أنت الحليم الرشيد قالوا استهزاء به وأرادوا الضال السفيه فيه قرى والكسائي وخلف وحفص عن عاصم أصلاتك بحذف الواوي على التوحيد والباقون بإثباتها على الجمع واختلاف في الهمزتين من نشاء إنك كاختلاف فيما من يشاء إلى في سورة البقرة قال يا قوم رايتم إن كنت على بينة بصيرة من ربي وهو ما اتاه الله من العلم والنبوة ورزقني منه رزقا حسنا مالا حلالا وجواب الشرط محذوف تقديره فهل يسع لي مع هذا الانعام أن أشوب الحلال بالحرام؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه المعنى ما أريد أن أنفرد بشهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبد بها دونكم إن أريد فيما أمركم به وأنهاكم عنه إلا الإصلاح ما استطاع مدة استطاعتي. وما توفيقي إلا بالله أي لا أقدر على توفيق نفسي فكيف توفيق غيري والتوفيق تسهيل سبل الخير قرأ الكفيون ابن كثير ويعقوب توفيقي بإسكان الياي والبقونة بفتحها عليه توكلت اعتمدت وإليه أنيب أرجع في جميع أموري ويا قوم لا يجري منكم شقاقي خلافي قرأ الكوفيون ابن عامر ويعقوب شقاقي بإسكان الياي والبقونة بفتحها أي يصيبكم أي على فعل يصيبكم يعني لا يحملنكم, يحملنكم, يحملنكم خلاف على فعل يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق أو قوم هود من الريح أو قوم صالح من الصيحة وما قوم لوط منكم ببعيد لأنهم قريب المنازل والهلاك منكم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه عما أنتم عليه إن رب رحيم عظيم الرحمة للتائبين ودود محب أولياءه وجاء في الخبر أن شعيبا كان خطيب الأنبياء قالوا يا شعيب ما نفقه لا نفهم كثيرا مما تقول احتقارا بك وإن لنراك فينا ضعيفا عاجزا عن التصرف وذلك أنه كان ضرير البصر ولولا رهطك عشيرتك لرجمناك لقتلناك بالحجارة والرجم أقبح القتل وقالوا ذلك تالفا لقومه لأنهم كانوا على دينهم لا خوف منهم لأن الرهط ما دون العشرة وما أنت علينا بعزيز تمنعنا عزتك عن الرجم يعني هذا من فيها لا تمنعنا عزتك عن الرجم بل قومك الأعزة بل قومك الأعزة هذه من دلالة القصر وما أنت علينا بعزيز وغيرك عزيز وهم رهدوا دلالة القصر في تقديم أنت بعد النفي قال يا قوم أرهتي أترون رهتي أعز عليكم من الله أي أهيب عندكم من الله قرأ الكفيون ويعقوب وهشامع بن عامر أرهتي بإسكان الياء والباقونة فتحها واتخذتموه أي الله وراءكم ظهريا أي كالمنبوذ وراء ظهوركم قرأ ابن كثير وحفصا عن عاصم ورويس عن يعقوب واتخذتموه بإظهار الذال عند التاء والباقونة بالإضغام ان رب بما تعملون محيط خبر في ضمنه توعد ولفظ الرجال والرهط لا يعم لا يعم النساء قال ويعم الناس ونحوه الكل هي ويعم الناس ونحوه الكل بالاتفاق يعني هنا يذكر لفظ الرجال ولفظ الرهط لا يعم النساء إذا قيل رجال يعم النساء اذا قيل الرهط لا يعم النساء الناس ونحو الناس يعموا الكلة يعني يعموا الرجال والنساء بالاتفاق قال والقوم للرجال ولهن أي للنساء تبعا ويا قوم اعملوا على مكاناتكم هذه فائدة لغوية في الفروق في بين هذه الكلمات ما الذي يعم النساء وما الذي لا يعمهن وقوم اعملوا على مكانتكم قال قوتكم طالبين هلاكي قرأ ابو بكر عن عاصم مكاناتكم بالالف على الجمع والباقون بغير الف على التوحيد اني عامل بقوه الله سوف تعلمون اينا الجاني على نفسه والمخطئ في فعله فذلك قوله من ياتيه عذاب يخزيه يذله ومن هو كاذب فسيعلم كذبه ويذوق وبال امره وارتقبوا انتظروا العذاب اني معكم رقيب ارقب نزول عذابكم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة قيل صاح بهم جبريل صيحة فخرجت ارواحهم من أجسادهم انث الفعل على لفظ الصيحة وأخذت وقال في قصة صالح وأخذ الذين ظلموا الصيحة فذكر على معنى الصياح قال ابن عباس ما أهلك الله ميتين بعذاب واحد إلا قوم صالح وقوم شعيب أهلكهم الله بالصيحة غير أن قوم صالح أخذتهم الصيحة من تحتهم وقوم شعيب من فوقهم فأصبحوا في ديارهم جاسمين قال ميتين كأن يغن يغنوا قال لم يقيموا فيها في الأرض ألا بعدا هلاكا لمدينة كما بعد السمود يقول كما بعدت هلك السمود شباهم بهم لأن عذابهم كان شبيها بعذابهم وفي مدين ورد في القرآن عذاب آخر غير الصيحة الرجفة ويوم الظلة العذاب الظلة يعني ولقد أرسلنا موسى بآياتنا قال بالتوراة وسلطار مبين حجة بينة إلى فرعون وملأه والملأ الجمع من الرجال تتبع أمر فرعون بالكفر بموسى وما أمر فرعون برشيد أي ليس بمصيب في مذهبه ولا مفارق للسفاهة يقدم قومه المغرقين معه أن يتقدمهم يوم القيامة فأوردهم أدخلهم النار وبئس الورد المورود أي المدخل المدخول فيه وأوقع الفعل الماضي في أوردهم موقع المستقبل للإذان أن ذلك واقع لا محال لأن الماضي متيقن الوجود وأتبع في هذه لعنة ويوم القيامة يلعنون أيضا بدخولهم في جهنم بئس الرفد المرفوض أي بئس العون المعان وقيل بئس العطاء المعطاء لهم والرفد في كلام العرب العطية ذلك مفتدأ خبره من أنباء القرى نقصه عليك منها من القرى قائم ما بقي حيطانه وسقطت سقوفه وحصيد إن محق أثره قرأ أبو عمر المرفوض ذلك بإضغام الدال في الذال وما ظلمناهم لم نهلكهم ظلما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ظلموا أنفسهم بالشرك فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي نزل عذابه وما زادوهم أي الأصنام بعبادتهم غير تتبيب تخسير طبعا هو لما فسره هنا بغير تخسير هذا قد يلبس مع موطن إيه فما تزيدونني غير تخسير والمقصود فيما تزيدونني غير تخسير يعني بصرا وعلما بخسارتكم هنا غير تتبيب يعني خسارة لهم هم يعني غير تتبيب غير وما يزادون غير تتبيب يعني غير هلاك أو غير خسارة هم في أنفسهم الخسارة البصر في الخسارة كما سبق قبل ذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ أي مثل ذلك الأخذ أخذ ربك القرى وهي ظالمة أي واهلها ظالمون فحذف المضاف مثل واسأل القرية إن أخذه أليم شديد وجيع وهما بلغة في التهديد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية إن في ذلك لا آية لا عبرة لمن خاف عذاب الآخرة يعتبره عظة ذلك يوم القيامة يوم مجموع له الناس المعنى يجمع الأولون والآخرون جميعا ثم وذلك يوم مشهود فيه على جميع الخلق ولهم ونفسر مشهود أي مشهود فيه ومن نؤخره أي ذلك اليوم قرأ يعقوب يؤخره بالياء والباقون بالنون وأبو جعفر وورش بفتح الواوي بغير همز إلا لاجل معدود معلوم عند الله يوم يأتي الضمير عائد إلى يوم مجموع له الناس قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو الكسائي يأتي بإثبات الياء وصلا وابن كثير ويعقوب بإثباته في الحالين والباقون بحذفه في الحالين القراءة بالإثبات على الوصل وبالحذف اكتفاء بالكسرة لا تكلموا لا تتكلم نفس إلا بإذنه في الشفاعة وكل الخلاائق سكوت إلا من أذن له في الكلام قرأ البزيو عن ابن كثير لا تتكلم بالمد وتجديد التاء فمنهم شقي بالعذاب وسعيد بالنعيم فأما الذين شقوا باستحقاقهم النار بالكفر والمعصية ففي النار لهم فيها زفير وهو تردد النفس من شدة الحزن وشهيق صوت ممتد خالدين فيها مدامة السماوات والأرض أي سماوات الآخرة وأرضها فإن لهما سماء وأرضا بدليل قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتلك دائمة أبدا وقوله وأورثنا وأورثن الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فالمقصود يقصد أنها أرض الجنة يعني ولأنه لابد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم إما سماء يخلقها الله أو يظلهم العرش وكل ما أظلك فهو سماء طبعا ما ذكر هنا في دامت سماء والأرض هذا وجه في التفسير وجه في تفسيرها وفي آغة ذلك من الأقوان إلا ما شاء رب قال استثناء من الخلود في النار لأن بعضهم وهم فساق الموحدين يخرجون منها وهذا أيضا وجه فيه هذا الاستثناء وأيضا في كلام في الاستثناء في الآية بعده إن ربك فعال لما يريد من غير اعتراض وأما الذين سعدوا باستحقاقهم الجنة بالإيمان والطاعة فرأى حمزة والكسائي وخلف وحصن عاصم سعيد بضم السين من سعيدة بمعنى أسعدة والبقون بفتحها من سعيدة وهما لغتان بمعنى أسعده سعيدة بمعنى أسعدة والباقون الفتيها من سعدة سعيدة وهما لغتان والأخر من كونهما لغتان إنهم وحدة فيهم على البناء المعلوم ووحدة فيها على البناء المجهود ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا من دخل, إلا من دخل النار من عصات الموحدين فإنهم مفارقون الجنة أيام عذابهم وهم المراد بالاستثناء الأول تلخيصه عذاب الفريقين ونعيمهم دائما أبدا إلا قدر مشيئة الله تعالى فيهم بما يشاء عطاء غير مجذوذ مقطوع فلا تكو ثم قال تعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره فلا تكو في مرية شك مما يعبد هؤلاء إنهم ظلال ما يعبدون إلا كما كان يعبد اباؤهم من قبل تقليدا لابائهم من غير دليل وإن لم نصيبهم حظهم من العذاب غير منقوص أي وافيا ولقد أتينا موسى الكتابة التوراة فاختلف فيه فمن مصدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم لقضي بينهم بإهلاك الكفار وإنجاء الأبرار وإنهم في شك منه من القرآن مريب موقع ريبة وهي قلق النفس وإن كلا أي وإن كلا من الأمم التي عددناهم المختلفين المؤمنين منهم والكافرين قرأ نافع بن كثير أو بكى عاصم وإن بإسكان النون على إعمال المخفف عمل الثقيل اعتبارا لأصلها الذي هو التسقيل وقرأ الباقون بتشديدها. لما يعني هنا التنوين ده خطأ يعني ومنسوخ من موضوع آخر وإن كل لما قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم والباقون بالتخفيف. واجه في لما أن اللام هي الداخلة في خبر أن المخففة والمشددة وما زائدة واللام في لا يوفي جواب قسم محذوف وذلك القسم في موضع خبر إن ولا يوفي أنهم جواب ذلك القسم المحذوف والتقدير وإن كلا لا يوفي أنهم وواجه تجديد لما الجزمة حذف الفعل المجزوم. هذا وجه ذكر فيها في لما المشدد هنا. قال إن هنا لما لما اعتبرها لما الجازمة. حذف الفعل المجزوم. وجهها حذف الفعل المجزوم لدلالة المعنى عليه والتقدير وإنه كل لما ينقص من جزاء عمله ويدل عليه قوله لا يوفينهم لا يوفينهم ربك أعمالهم. لما أخبر بعدم انتقاص جزاء أعمالهم أكده بالقسم. قالت العرب. قاربت المدينة ولما أي ولما أدخلها فحذف أدخلها لدللة المعنى عليه والله أعلم هنا يقصد هنا جعل لما فيه بعدها فعل مجزوم محذوف دل عليه ما بعده قال تلخيصه وإن جميعهم والله لا يوفينهم ربك أعماله من حسن وقبيح وإيمان وجهود إنه بما يعملون خبير تهديد ووعيد قال صلى الله عليه وسلم شئبتني هدن وأخواتها قيل أشيبت منها قصص الأنبياء وهلاك الأمم الماضية قال لا ولكن قوله فاستقم كما أمر يعني للتنبيه هذا ليس حديثا هذا ليس حديثا هذا هذه رؤية رأها أحد الصالحين أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله في ذلك فقال له هذا يعني هو كأنه حصل هنا لبس في اعتبارها في اعتبارها حديثا إيه ليس معنى أنها رؤيا ان القول غير معتبر وإلا فهو أصلا من غير هذه الرؤيا هذا من الممكن أن يكون استنباط يعني هذا من الممكن أن يكون استنباطا ما الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ما شيبه قوله فاستقم كما أمرت والمشهور أنه في قصص الأنبياء وهلاك الأمم الماضية وذكر المآل لأن هنا برضو فيه شيبتني هدن وأخواتها أخوات هود يعني ليس فيها ذكر هلاك الأون الماضية وليس فيها الأمر أيضاً بالاستقامة ولكن فيها ذكر اليوم الآخر فيها ذكر اليوم الآخر هذا فيه ذكر مآل المكذبين فهذا مما يقوي الوجه المشهور في الوجه المشهور في سبب في كور هود أخواتي مما شيبت النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر لشيء أصلاً يكون مشترك بين يعني هذا شيء يكون موجود في سورة هود وموجود في سائر سور من أخوات هود وعلى أي حال هذا قول وجه أيضا أن يقال أن هذا بسافة استقم كما أمرت ولا يمتنع أصلا لا تتزاحم الأسباب لا تتزاحم الأسباب السورة فيها أكثر من شيء ولكن المقصد هنا أنه ليس حديثا أنه ليس حديث أي افتقل إلى الله تعالى بصحة العزم هذا فاستقم كما أمرت يفتقر الله تعالى بصحة العزم والاستقامة التبرؤ من حوله القوة طبعا بعض العلم له كلام لماذا قوله فاستقم كما أمرت تكون سابا في الشيب يعني ما المخيف فيها وطبعا يكون هذا يعني فيه كلام حسن في تدبر هذه الآية وتدبر هذا الأمر وهول هذا الأمر وشد وشدته نسأل الله سبحانه وتعالى من أهل الاستقامة قال فاستقم كما أمرت أي استقر إلى الله تعالى بصحة العزم والاستقامة التبرؤ من الحول والقوة وقيل هي الميل إلى العدل ومن تاب معك أي وليستقم المؤمن معك ولا تطغوا لا تخرجوا عن حدود الله إنه بما تعملون بصير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تطمئنوا وتسكنوا إلى قولهم والركون هو المحبة والميل بالقلب فتمسكن فتصيبكم النار وما لكم من دون الله من أولياء أي أعوان يحفظونكم من العذاب ثم لا تنصرون عن بعضهم أنه سمع هذه الآية فغشى عليه فلما أفاق قيل له في ذلك فقال هذا لمن ركن فكيف بمن ظلم يعني من ركن توعد تمسه النار وأنه ليس له من دون الله أولياء ثم لا ينصر فكيف بمن بالمركون إليه فكيف ظلم؟ وأقم الصلاة طرفي النهاري قال أوله وآخره يعني صلاة الصبح والمغرب قال ابن عباس والحسن ورجحه الطبري وقيل غير ذلك قرى أبو عمر الصلاة طرفي التاء التائف الطاء وزلفا من الليل ساعاته واحدتها زلفة قرى أبو جعفر وزلفا أو زلفا بضم اللام والبقولة بالفتح إن الحسنات قال الصلوات الخمس يذهبن السيئات الخطيئات نزلت في من ألم بما لم يحل عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حراما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك وكثارتها فنزلت الآية فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله فقال لك ولمن عمل بها من أمتي وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كثارات لما بينهن إذا جنبت الكبائر ذلك أي المذكور من الوصية بالاستقامة وترك الطغيان والميل إلى الظالمين ذكر موعظة للذاكرين أي لمن ذكره وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون به واصبر يا محمد على ما تلقى من أذى قومك صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في أعمالهم فلولا أي فهل كان من القرون التي أهلكناهم من قبلكم والآية للتوبيخ أولو بقية أي ذو جود وخير أولو هي ذو وبقية فسرها بالجود والخير قال أسميها الفضل والجودة أو تكون والجود بقية لأن الرجل يستبقي أفضل ما يخرجه يقال هو من بقيات الناس أي خيارهم قرى ابن جماز عن أبي جعفر بقية بكسر الباء وسكون القافي وفتح الياء مخففة والبقون بفتح الباء وكسر القافي وتجديد الياء معناه فهل لا كان من القرور من قبلكم أولو بقية من خير ينهون عن الفساد في الأرض أي يقومون بالناهي عن الفساد ومعناه جحد أي لم يكن فيهم أولو بقية إلا قليلا استثناء منقطع أي لكن قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد وهم أتباع الأنبياء ومن في ممن للبيان لا للطبعيد لأن القليل هم الذين أنجهم الله يقول ومن في ممن للبيان لا للطبعيد تقديره لكن قليلا منهم أنجيناهم لأنهم كانوا كذلك واتبع الذين ظلموا ما أترف نعموا فيه من الشهوات وكانوا مجرمين كافرين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لهم تعال عن ذلك وأهلها مصطحون لأعمالهم مؤمنون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة مسلمين كلهم ولا يزالون أي أهل الباطل مختلفين على أديان شتى من بين يهودي ونصراني ومجوسين ومشرك واختلف الأئمة في حكم الملل هنا استطرت في حكم الملل فقال أبو حنيفة الكفر ملة واحدة لأنه ضلال وهو ضد الإسلام ويتوارثون وإذا تنصر يهودي أو عكس ترك على حاله ولا يجبر على الإسلام وقال مالك الكفر ميلل شتى فلا توارث بين اليهودي والنصراني وأما إذا انتقل الكافر من ملة إلى أخرى أقر على كفره وأخذت منه الجزية كقول لأبي حنيفة وقال الشافعي الكفر ملة واحدة ويتوارثون كقول أبي حنيفة لكن لا توارث بين ذمي وحربي وأما إذا تنصر يهودي أو عكسه أو تهود وثني أو تنصر فلا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو القتل وقال أحمد الكفر ميلل شتى مختلفة فلا يتوارثون مع اختلاف ميللهم فقول مالك وأما إذا تهود نصراني أو عكسه لم يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه وإن انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر ويؤمر أن يسلم فإن أبى إن هو إذا انتقل مثلا الوثني كان نصراني ثم صار وثني أو كان نصراني ثم ألحد مثلا الحد في زماني لم يقر ويؤمر أن يسلم فإن أبا ختل وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر وكذا الوثني إذا تمجس والله أعلم إلا من رحم ربك أي لكن من رحم ربك فهداه إلى الحق فهم لا يختلفون ولذلك خلقهم أي للرحمة يعني الذين رحمهم وقيل معناه للاختلاف خلقهم الكلام هنا في عود اسم الإشارة وتمت كلمة ربك وجب حكمه وهو لأم لأن جهنم من الجنة والناس أي من عصاتهما أجمعين واللام في لأم أن لام القسم إذ الكلمة تتضمن القسم الكلمة في قوله وتمت كلمة ربك قال والجن جمع لا لهم من لفظه والجنة للمبالغة وإن كان الجن يقع على الواحد فالجنة جمعه وكلا أي كل نبأ نقص عليك من أنباء الرسل أخبارهم ما نثبت به فؤادك أي نثبته؟ أي نسكن به فؤادك لتزداد يقينا ويقوى قلبك قرأ ورش عن نافع فؤادك بفتح الواو وبغير همز والبقون بالهمز وجاءك في هذه أي سورة الحق صدق الأنبياء وموعظة وذكر للمؤمنين فيتعظون بما جرى للأمم ثم تهددهم بقوله وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم على حالكم إن عاملون على حالنا قرى أبو بك عاصم مكاناتكم على الجمع والباقون على الإفراد كما في الموطن السابق وانتظروا بنا الدوائر إن منتظرون حلول النقم بكم. ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب عن العباد فيهما وإليه يرجع الأمر كله في المعادي قرى نافع وحفصا عن عاصم يرجع بضم الياء وفتح الجيم أي يرد والباقون بنصب الياء وكسر الجيم أي يعود حتى لا يكون للخلق أمر فعبده وتوكل عليه ثق به فإنه كافيك وما ربك بغافل عما تعملون قرأ نافع وابو جعفر وابن عامر ويعقوب وحفص عاصم تعملون بالخطار والباقون بالغيب فتقدم في أول سورة الأنعام ما روي عن كعب أنه قال فاتحة التوراة فاتحة الأنعام الحمد لله إلى قوله يعدلون وخاتمة التوراة خاتمة هود وما ربك بغافل عما تعملون عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس قوّرت والله أعلم والحمد لله رب العالمين دائما كنت هنا من قراءة تفسير سورة هود ونشرع المرة القادمة بإذن الله تعالى في قراءة تفسير سورة يوسف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلة وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتبوي